بوك تو خمسة وستون خمسة وستون نجيراني دوا النفي اثنان النفي اثنان سكاب هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ ني <تصفيق> سامو لا يكلف مائة يورو فقط. لا يكلف مائة يورو فقط. نو ياس إمام سامو لكن معي خمسون فقط. لكن معي خمسون فقط. جُتَوَّلِ هل صرت جاهزاً؟ هل صرت جاهزٌ؟ لا ليس بعد. لا ليس بعد. نَوْ بِدْنَاشْ كَبِدَمْ لكن سأجهز حالا لكن سأجهز حالا سكش ليوشتا سوبا. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ هل تريد مزيداً من الشوربة؟ نه نسكم بوكه. لا لا أريد أكثر. لا لا أريد أكثر.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 Не, штотоку لا صار لي شهر واحد. لا صار لي شهر واحد. Но познавам веќе многу وقد صرت أعرف الكثيرين. وقد صرت أعرف الكثيرين. هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلى داركم؟ نه دوري ذا ويكيندت. لا فقط في العطلة الأسبوعية. لا فقط في العطلة الأسبوعية. نسافر لكم فيكا <تصفيق> فندوة. ولكني سأرجع يوم الأحد. ولكني سأرجع يوم الأحد. دالى تقول هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ نى لا هي الآن بلغت السابعة عشرة. لا. Ја алан благат ашар. но та веке има дечко. Волекин кад сара лха садик. Волекин кад сара лха садик. За текстовите и книгите посетете ја страната duplove.duplove.duplove. book2.d